وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اليوم إن شاء الله تعالى نتمم ترجمة حبيب المؤمنين أبي فريرة رضي الله عنه واستكمل بها الرد على الشبهات التي أوردها بعض الكاتبين وقد استقوها من المستشرقين كل التهم التي ذكرها هؤلاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أخذوها إما من المستشرقين أو من الروافض الذين يكفرون جماهير الصحابة ويزعمون أنه لم يثبت على الإسلام إلا سبعة من الصحابة فقط أما بقية الصحابة فإما مات كافرا وارتد على عقبيه وإما مات منافقا فمن جملة الشبه التي ذكروها أن أبا هريرة رضي الله عنه لم يصحب النبي صلى الله عليه وسلم إلا سنة وتسعة أشهر وهذا كذب بطبيعة الحال لأن أبا هريرة رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أربع سنوات لكن ما مستندهم في أنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم سنة وتسعة أشهر. طبعا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أرسل العلاء بن الحضرمي إلى البحرين أرسل معه أبو هريرة. فظن هؤلاء أن أبو هريرة بقي في البحرين مع العلاء بن الحضرمي حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه فعلا يعني ما جاء من البحرين إلا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ثم استعمله أبو بكر على البحرين واستعمله عمر على البحرين أيضا لكن الواقع أن أبا هريرة صاحب العلاء بن الحضرمي مدة يسيرة ثم رجع إلى المدينة مرة أخرى ومن الأدلة على ذلك أن أحاديث العلاء قلت جدا يعني العلاء بن حضرمي ليس له أو لا نعرف له إلا ثلاثة أحاديث فقط عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث منها في الصحيحين وهو قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمهاجري المهاجري أن, أن يبقى في مكة بعد الصدري أي بعد الدفع ثلاثة أيام بس إن المهاجرين حرم عليهم أن يرجعوا إلى مكة حتى بعد فتح مكة يعني رجل كان يسكن في مكة ثم أسلم فهاجر إلى المدينة إلى النبي عليه الصلاة والسلام هذا يحرم عليه أن يرجع مرة أخرى إلى مكة ليه؟ حتى لا يرجع أحدهم في ما بذله لله عز وجل وتظل, هجر وتظل هجرتهم خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى لأن المرء إذا بذل لله شيئا ينبغي أن يثبت عليه ولذلك في حديث سعد بن أبي وقاص في الصحيحين حديث عامر ابن سعد بن أبي وقاص عن أبي أن سعدا مرض بمكة مرضا شديدا أشفى فيه على الموت فقال يا رسول الله أخلف بعد أصحابي يعني هل سأموت بمكة وترجعون إلى المدينة وأدفنوا بمكة كان سعد يخشى أن يموت بمكة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرثي للبائس سعد بن خولة أنه مات بمكة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لا اللهم أمض لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم تردهم على أعقابهم أي لا تجعلهم يرجعون إلى مكة مرة أخرى كأن الرجوع إلى مكة نوع من الارتداد على العقب لي لأنهم لما هاجروا إلى الله سبحانه وتعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم في المدينة تبقى لهم هجرتهم ويبقى لهم ما بذلوه لله سبحانه وتعالى فالعلاء ابن الحضرمي ما روى إلا ثلاث حديث هذا الحديث الذي ذكرته لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمهاجر أن يبقى في مكة بعد الصدر ثلاثة أيام ثم روى حديثين آخرين أنه كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا فبدأ بنفسه وحديثا آخر ثالثا ولا ليس في مسنّد الإمام أحمد وهو كما ذكرت قبل ذلك أكبر مسند في الإسلام بعد مسند بقيه بن مخلد الأندلسي ليس له فيه إلا هذه ثلاثة الأحاديث وحتى الذين يعني ترجم للعالي بن حضرمي من المصنفين في الصحابة كالبغوي وكابن مندى وكابن نعيم الأصبهاني وكابن قانع ومطين وهؤلاء لم يذكروا فوق هذه الثلاثة الأحاديث لعلي بن حضرامي طيب العلاي بن حضرمي لم يروا إلا ثلاثة أحاديث له لأنه ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا مدة يسيرة ثم مدة حياته صلى الله عليه وسلم ظل في البحرين حتى توفي النبي عليه الصلاة والسلام ثم استمر خلافة أبي بكر وعمر في البحرين، بخلاف أبي هريرة رضي الله عنه. فالذي يقول أنه أن أبي هريرة رضي الله عنه لم يمكث مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا سنة وتسعة أشهر هو يظن أن أبي هريرة قضى كل هذه المدة في البحرين مع العلاج من الحضرمي والحقيقة تقتضي غير ذلك. الشبهة الأخرى أن عمر بن الخطاب منعه من الرواية. وأنه كان يضربه على ذلك وقال له لئن, لئن لم تترك التحديث لألحقنك بأرض دوس أو بأرض القردة وطبعا كل هذا من الكذب هذا كل هذا من الكذب وأنا أقصد بالكذب يعني ليس الافتراء ولكن هذا من الكذب أي من الخطأ البين ليه أولا عمر بن الخطاب رضي الله عنه من بغي أن نعرف مذهبه ابتداء حتى لو صح هذا لو عرفت مذهب عمر رضي الله عنه ابتداء لا إن لك معنى الكلام كان عمر رضي الله عنه يرى ألا يكثر الناس من التحديث بما يخرج عن معنى الحلال والحرام اللي هي الأحكام الشرعية وكان يرى أن الناس حديث عهد بالقرآن، فكان لا يحب أن يصدهم عن القرآن بشيء. وهذا كان رأيا لعمر حتى أنه يعني لما ذكر الرجمة عمر بخطاب رضي الله عنه لما ذكر الرجمة في خطبته التي خطبها بالمدينة، فقال سيأتي أناس. يكذبون بالشفاعة والرجم وبأناس يخرجون من النار وقد تفحموا أو امتحشوا يعني ولولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبتها على حاشية المصحف يعني كان عمر يخشى يريد أن يكتب على حاشية المصحف الرجم أن القرآن كان فيه آية الرجم ثم رفع لفظها وبقي حكمها نحن عندنا النسخ في النسخ عموما أقسام الأكثر هو ما رفع حكمه وبقي لفظه يسألونك عن الخمر والميسري قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما هذا ليس فيه معنى قاطع بتحريم الإيه بتحريم الخمر أن الله عز وجل أثبت فيها نفعا فالخمر كما نعرف أن حرمت على مراحل فبقيت آيات الخمر في القرآن والحكم ارتفع تدريجيا حتى ثبت في النهاية وهناك نوع رفع لفظه وبقي حكمه يعني كانت آية تتلى في كتاب الله عز وجل ثم رفعت الآية بلفظها من القرآن كآية الرجم كان في القرآن آيات إن الشيخ والشيخة إذا زني فرجموهما البتة بما قضي من اللذة نكالا من الله والله عزيز حكيم دي كانت آية في القرآن كانت تقرأ فيما يقرأ من كتاب الله عز وجل وكانت تقرأ آية أخرى وهي لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم وقد روى البخاري هذه هذا في صحيحه على لسان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله ألا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم وهذه الآية ليست في القرآن فهذا نوع من النسخ أن تر يرفع لفظ الآية ويبقى حكمها وهذا ما حدث في آية الرجم رفع لفظها وبقي حكمها فعمر بن الخطاب كان يقول أخشى أن إذا تطاول بالناس زمان أن يقول قائل لا نجد الرجم في كتاب الله عز وجل فيضل بترك فريضة أنزلها الله ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجم ورجم أبو بكر ورجمته فكان يخشى أن يكتب في الوقت الذي كان بعض الصحابة يكتبون إما في صلب المصحف وإما على حشية المصحف كانوا يكتبون هذا لكن طبعا عمل الخطاب كامام المسلمين خشية إذا كتب شيئا من هذا أن يختلط بالقرآن وكان, القرآن حديث وكان الناس حديث, حديث عهد بالقرآن فخشى أن يختلط هذا بذلك أما مذهب عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فيما تعلق بالرواية فقد روى الإمام الدارمي في مقدمة سننه وابن عبد البر في جامع العلم وغيرهما من حديث الشعبي عن قراضة ابن كعب القراضي قال أرسلنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقرض بكعب الروضة صحابي برضه. قال أرسلنا إلى الكوفة لنعلم الناس. فلما كان أوان السير إلى الكوفة خرج معنا عمر في الطريق حتى وصل إلى ماء يقال له صرار. فجعل عمر يضرب أو ينفض التراب عن قدميه ثم قال لنا أتدرون لما خرجت معكم فقلنا نحن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولنا عليك حق قال لا إنكم تأتون يعني هو عمر الخطاب يبين لهم لماذا خرج معهم قال إنكم تأتون أقواما لهم دوي بالقرآن لهم دوي بالقرآن يعني الإنسان لما أنا أقرأ بصوت أسمع نفسي وهذا يقرأ بصوت يسمع نفسه وهذا مثله وهذا مثله فبيحصل نوع من الدوي الدوي هو الصوت الذي لا تفهمه زي الدندنة كده يريد أن يقول إن القوم الذين ستأتونهم مشغولون تماما بقراءة القرآن إنكم تأتون قوما لهم دوي بالقرآن فإذا رأوكم اشرابت اعناقهم وقالوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تصدوهم عن القرآن بالحديث ثم اوصاهم وقال لهم أقل الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا شريككم قال قرزة ابن كعب فكانوا يسألون عن الحديث وكنت من أعلم الناس به فإذا ذكرت وصية عمر سكت قال لهم عمر وأصبغ والوضوء مرة مرة ومرتان مرتان وأصبغ الوضوء اسبغ الوضوء ثلاث طيب عمر الخطاب لماذا قال هذه الجملة أراد أن يقول لهم أنا أرسلتكم لتعلموا الناس الأحكام وأعطاهم مثالا اللي هو إيه حكم الوضوء الوضوء مرة مرة ومرتان مرتان وأسبغ الوضوء ثلاث أراد أن يقول لهم لا تشغلوهم بالسيرة وبأحوال النبي عليه الصلاة والسلام لأن الإنسان إذا أحب إنسانا كان شديد الاهتمام بأدق دقائقه يعني ما يعرفه الناس لا يفرح به كثيرا ولكن الذي يغتبط به أن يعرف ما لا يعرفه الناس عن حبيبه فالصحابة رضي الله عنهم الذين عاينوا النبي عليه الصلاة والسلام وعرفوا أحواله وأخباره عندهم حكايات فالتابعون الذين آمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام ولم يروه في حاجة ماسة ولهفة شديدة أن يعرف كل شيء عنه فلو قدر أن يجلس تابعي مع صحابي لن يسأله في الحلال والحرام أكثر مما يسأله عن أحوال النبي عليه الصلاة والسلام صفه لي كيف كانت صفاته الخلقية كيف كان يأكل كيف كان يشرب كيف كان ينام كيف كان يعامل كيف إذا غضب ماذا كان فعل وهكذا يعني هذه الأشياء التي يهتم المرء بها فأراد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يقول لا تصدوهم عن القرآن الذي هو معدن العلم وهو كلام الله سبحانه وتعالى بالحديث الجانبي الذي يعني دافعه فضول هؤلاء المؤمنين بمعرفة كل شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن عليكم بالأحكام الشرعية وضرب لهم الوضوء مثلا لذلك لكن لم يثبت في سند من الأسانيد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه منع أحدا من الصحابة مطلقا إنما ربما أشار إلى أن يقل الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقط لا أكثر من هذا ليه لأن ال كما قلت لكم الفضول الذي قد ينازع الناس في هذا قد يصدهم عن معرفة كثير مما أنزل الله سبحانه وتعالى ولو سلمنا جدلا جدلا يعني أن عمر منع فإنما يمنع لهذا الذي كان, كان رأيا يرى لكن الأخبار التي وردت بأن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه منع بعض الصحابة هي أخبار لم تثبت يعني مثلا على سبيل المثال يقولون ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه منع أبا ابن مسعود وابا الدرداء وابا ذر من التحديث منعهم من التحديث طبعا هذا الكلام لا يصح لي لأنه من رواية إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه من رواية إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف رحمه الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه طبعا التاريخ يدل على أن هذه رواية منقطعة كما جزم بها ابن حزم والبيهقي ليه لأن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف هذا ولد سنة عشرين هجرية ولد سنة عشرين هجرية وانتوا عارفين عمر الخطاب مات شهيدا سنة عشرين يعني كان ليه إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف نحوا من آآ ثلاث سنوات يوم مات عمر فكيف أسمع منه والأخبار التي تقول أن عمر ابن الخطاب أن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف كان ولد في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ورحمه ذلك هذا خبر لم يصح وأنا لا أعلم أحدا قال بهذا إلا الواقدي وتابعه يعقوب ابن شيبة والمسألة فيها بحث لكن ابن حزم رحمة الله عليه نفى ذلك ونفاه البيهقي أيضا وقال إنه لم يسمع ويعني إذا نحن حتى نظرنا في الخبر يعني عمر الخطاب يمنع ابن مسعود أن يحدث ليه؟ هل سيمنعه لأنه يتهمه؟ الجواب لا هل سيمنعه ليكتم العلم حتى لا يحدثون بالعلم؟ الجواب لا ولا يتصور من عمر أن يقول للصحابة لا تحدث الناس ولا تعلم الناس كيف وقد أرسل عمر بن الخطاب ابن مسعود إلى الكوفة ليعلم الناس حديث النبي عليه الصلاة والسلام فكيف يتصور أن يقول ابن مسعود لا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحتى لو سلمنا جدلا أن عمر منع فهذا كان من, من, من هذا الباب الذي ذكرته ألا يتوسع الناس في الكلام عن أخبار النبي عليه الصلاة والسلام من جهة السيرة وأكله وشربه ونحو ذلك ويصد الناس عن القرآن المجيد فهذا حتى لو سلمنا أن عمر ابن الخطاب فعله فليس في ذلك أي تهمة يمكن أن يتهم بها أبو هريرة رضي الله عنه أيضا يقولون إن عمر اتهم أبا هريرة بالخيانة وطبعا هذا الخبر صحيح لكن كما قال المتنبي ومن يكذ فمن مر مريض يجد مرّا به الماء الزلال، لما يكون بن آدم المرض في فمه الماء العذب الزلال سيراه مرّا أيضا ماذا نفعل في أفهام هؤلاء الخبر هكذا أن أبا هريرة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استعمل أبا هريرة على البحرين فرجع أبا هريرة بعشرة آلاف كان معه عشرة آلاف درهم، فقال له عمر من أين أتيت بها؟ وفي رواية قال له يا عدو الله من أين أتيت بهذا؟ قال أنا لست عدوا لله بلأ بل أنا عدو من عادهما. هذا خيل النتاج وهذا رقيق وغلة يعني أشياء تخصني، فأخذ عمر بن الخطاب منه جزء من هذا المال. ولما أراد عمر أن يستعمل أبا هريرة مرة أخرى أبا أبو هريرة فقال له عمر كيف ترفض العمل وقد قبله من هو خير منك فقال له أبو هريرة من هو قال يوسف عليه السلام لما قال يوسف عليه السلام اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم فقال له أبو هريرة يوسف نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي لكن أنا أبو هريرة ابن أميمة وأنا أخشى أن أقول بلا علم وأن يستمع عرضي وأن يضرب ظهري فلو كان عمر بن الخطاب يتهم ابا هريرة بالخيانة كيف يعيد عليه الولاية مرة أخرى ثم ابى أبو هريرة لكن كان هذا كما قلت لكم كان مذهبا لعمر يعني عمر بن رضي الله عنه فعل هذا مع عبد الله بن عمر نفسه لما كان عمر جالسا مرة فرأى ماشية أبقار وبهائم فقال لمن هذه فقال هذه لعبد الله بن عمر قال بخن بخن والله عال وفي المساء أرسل عمر إلى ابنه فقال يا عبد الله ما هذا وذكر له ما رأاه قال يا أمير المؤمنين أبتغي بمالي مثل ما يبتغي الناس أبتغي بمالي أي أتاجر بمالي كما أن الناس يتاجرون أنا أتاجر مثل الناس فعمر الخطاب كره أو خاشية أن يتكسب عبد الله بن عمر بسمعة أبيه إبدا اسمه ابن أمير المؤمنين فعلى حس ابن أمير المؤمنين الدنيا تفتح له وهذا شيء جبل الناس عليه حتى العالم الكبير لو أنا أعرف مثلا أن عالم كبير زي الشيخ الألباني رحمة الله عليه إن في فلان الفلاني من أحباب الشيخ الألباني ممكن أذهب إلى هذا الفلان ويعني أكلمه ولا مانع عن أهديه وأتقرب إليه وأبقى صديقه لي لأنه سيكون الباب إلى الشيخ لو أنا ذهبت إلى الشيخ مباشرة ربما منعني ربما أغلق الباب دوني لكن إذا استشفعت بشفيع كمعرفة ينفتح لي الباب فكيف كان إذا كان هذا الرجل هو أمير المؤمنين عشان كده لما طعن عمر بن خطاب رضي الله عنه وجعل عمر أمر المسلمين إلى الستة من أصحاب الشورى قال لهم ويكون معكم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء كهيئة المعزي له قال أريد أن يقول لهم عبد الله بن عمر يكون معكم يشترك معكم في الجلسة تأخذ وتندم معاه في الكلام لكن ليس له من الأمر شيء يعني لا تولوه الخلافة ولا ترشحه للخلافة ولا هذا الكلام ذا تحذير عمر بن خطاب فعمر الخطاب يريد أن يقول لعبد الله بن عمر لما أنت يكون عندك المواش والأن عندي وانت بن أمير المؤمنين هناك طائفة من الناس هيخدموك مجانا بسمعة أنا فأراد عمر أن يلقى الله عز وجل وليس عليه ايه تبعه ليس عليه أن يتتبع حتى إن في بعض الروايات دعا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عبد الله بن عمر ابنه وقد علم أن عبد الله سيبيع بعض الاموال التي كسبها من الغنائم فطبعا لما ابن أمير المؤمنين يبيع كثير من الناس يشتري وممكن يعطيه فوق الثمن فقال له عمر يا عبد الله أرأيت لو عرض أبوك على النار اكنت تفتديه بأربعين الفا يعني لو أبوك عرض على النار وقيل سنخرج أو ينجو أبوك من العذاب لو دفعت أربعين ألفاً. ممكن يا بني تدفع الأربعين ألفا وأنجو أنا من النار قال إيه والله يا أمير المؤمنين قال له فلا تتولى بيع هذه الغنائم ليه خشي عمر بن الخطاب مع أني الغنائم ما كانشي جيبها أربعين ألف. عايز يقول له لو أن الغنائم برأسها كلها أنت بذلتها في سبيل أن تنقذ أباك من النار أكنت تتردد في هذا قال لا ما أتردد قال إذا لا تفعل فكان هم عمر رضي الله عنه ألا يتكسب عبد الله بن عمر بسمعة أبيه فقال لابنه يا عبد الله بيع هذه الانعام وخذ رأس مالك ورد الباقي في بيت مال للمسلمين طبعا هذا ليس من حق عمر لأن عبد الله بن عمر كما قال لأبيه أبتغي مثلما يبتغي الناس أنا بتاجي زي خلء الله فليس من حق عمر بن الخطاب أن يأخذ مال ابنه قسرا منه وأن يضعه في بيت مال المسلمين لكن كان هذا مذهب لعمر لذلك مضى عمر حميدا لما يأتي أبو هريرة بعشرة آلاف يسأله عمر بن الخطاب من أين أتيت بهذه يعدو الله وقول له هذه الكلمة الشديدة فقال أبو هريرة لست عدو لله لكني عدو من عادهما ثم ذكر له أبو هريرة رضي الله عنه من أين أتى بهذه الأموال فصدقه عمر هكذا تقول الرواية فصدقه عمر ثم طلبه عمر رضي الله عنه لإمارة بعد ذلك فأبى أبو هريرة رضي الله عنه أن أستاذي أبو العمر ابن الخطاب في هذا أيضا من الشبه التي أساروها على أبي هريرة رضي الله عنه أن كثيرا من الصحابة ردوا عليه لا سيما عائشة وأنهم كذبوه ويقول هذا الكاتب الذي نقلت عن هذه العناوين عن علي بن أبي طالب يقول أكذب الناس أبو هريرة وأنا لا يعني أكره إن أنا يعني أقول أتحدى وهذه الألفاظ لكن في هذا الموضع أنا أتحدى هذا الكاتب وكل من نسب هذا إلى علي أن يثبت هذا بسند صحيح أو سند مقبول إلى علي بن أبي طالب هذا من الكذب على علي رضي الله عنه وما قال علي شيئا من هذا ولو تصورنا أنه ورد خبر بهذا وأن علي قال كذب أبو هريرة فإن لهذا تأويلا عند أهل العلم وهو أن لفظة الكذب عند أهل الحجاز كانت تطلق على الخطأ سواء كان عمدا أو كان عن غير عمد ليه لأن أصل الكذب هو مجافات الحقيقة هذا أصل معنى الكذب أن تقول غير الحق سواء كنت عامدا أو كنت غير عامد يعني لما قال نوف البكالي كما في الصحيحين لما قال إن موسى الذي صاحب الخضر ليس هو موسى بني إسرائيل لكن موسى آخر مش هو موسى النبي سعيد الجبير نقل هذا الكلام إلى ابن عباس قال إن نوفا البكالي يقول إن الذي صاحب الخضر أو إن موسى صاحب الخضر ليس هو موسى بني إسرائيل فقال ابن عباس كذب نوف كذب أي أخطأ ولما زعم رجل يقال له أبو محمد أن الوتر واجب قال عبادة بن الصامت كذب أبو محمد أي أخطأ ولما بلغ عائشة رضي الله عنها أن أبو الدرداء يقول من أصبح ولم يوتر فلا وتر له فقالت عائشة كذب أبو الدرداء كذب أي أخطأ مش معناها يفتر الكذب ليس هو الكذب الإصطلاحي إن الإنسان أن يخترع القولة عامدا لا لكنه أخطأ فحتى لو سلمنا جدلا أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كذب أبو هريرة فهذا معناه أخطأ أبو هريرة أما أن, يكون أما أن يتهم أبا هريرة بالكذب فما حدث هذا قط لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من تابعيهم ولا من أحد له لسان صدق في الأمة بحمد الله تعالى إنما يتهم أبا هريرة بالكذب أهل البدع يعني ابن خزيمة رحمه الله كما نقله الحاكم في المستدرك وأحببت أن آتي بلفظ ابن خزيمة على ما رواه الحاكم رحمه الله في المستدرك يقول الحاكم قال بسنده إلى ابن خزيمة رحمه الله وإنما يتكلم في أبي هريرة هأقول لك بها الأقسام الأربعة أو الأنواع الأربعة الذين تكلمون في أبي هريرة قالوا إنما يتكلم في أبي هريرة لدفع أخباره من قد أعم الله قلوبهم فلا يفهمون معاني الأخبار الأول إما معطل جهمي يسمع أخباره التي يروونها خلاف مذهبهم الذي هو كفر فيشتمون أبا هريرة ويرمونه بما الله تعالى قد نزهه عنها تمويها على الرعاء والسفلة أن أخباره لا تثبت بها الحجة اثنين وإما خارجي يرى السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم ولا يرى طاعة خليفة ولا إمام إذا سمع أخبار أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف مذهبهم الذي هو ضلال لم يجد حيلة في دفع أخباره بحجة وبرهان كان مفزعه الوقيعة في أبي هريرة ثلاثة وإما قدري اعتزل الإسلام وأهله وكفر أهل الإسلام الذين يتبعون الأقدار الماضية التي قدرها الله تعالى وقضاها قبل كسب العباد لها إذا نظر إلى اخبار أبي هريرة التي رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات القدر ولم يجد حجة يصحح بها مقالته التي هي كفر وشرك كانت حجته عند نفسه أن اخبار أبي هريرة لا يجوز الاحتجاج بها وإما جاهل يتعاطى الفقه ويطلبه فيما يخالف مذهب من اجتبى مذهبه وأخباره تقليدا بلا حجة ولا برهان تكلم في أبي هريرة ودفع أخباره, أخباره التي تخالف مذهبه ويحتج بأخباره على مخالفته إذا كانت أخباره موافقة لمذهبه وقد أنكر بعض الفرق على أبي هريرة أخبارا لم يفهموها يعني إذن هؤلاء الذين يدفعون اخبار أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هم أهل البدع أما أهل السنة والجماعة فليس فيهم أحد بحمد الله تبارك وتعالى يرمي أبا هريرة بشيء من الكذب وحاشاه من ذلك أخيرا يقول هذا القائل لما وقع الخلاف بين علي ومعاوية رضي الله عنهما إن حاز أبو هريرة إلى معاوية الذي عنده الجاه والمال والدنيا وترك عليا الذي لا يمتلك إلا الجوع والفقر والزهد طبعا هذا الكلام كذب لا شك في ذلك ليه لأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لم يكن فقيرا إلا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم أما بعد زمانه عليه الصلاه والسلام فتمول علي مالا كثيرا ولما حوقع القتال بين علي ومعاوية رضي الله عنهما كان علي أمير المؤمنين يعني لم يكن فقيرا ولم يكن ما كما يقول هذا القائل لم يكن معه إلا الفقر والجوع هذا كذب ليس بالصحيح كان علي أمير المؤمنين وكان قد تمول مالا حتى قبل أن يصير اميرا للمؤمنين كان عنده مال في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وكان معه كتائب كأمثال الجبال فما كان يعوزه المال لكن هذه نزعة رافضية رافضية كل من لا يغلو في علي رضي الله عنه ويغلو في آل البيت فهو عندهم ناصبي ما هو يعني زي المذهب الحالي إذا لم تكن معنا فأنت علينا والمسألة ليست كذلك نحن نقف حيث وقف السادة الكبار لا نغلو في آل البيت ذاك الغلو الذي أوصلهم إلى درجة العصمة عند هؤلاء الروافض ولا نقصر عن محبتهم مثلما فعل النواصب أو بعض النواصب لا بل نحن نقف مع المحبة الشرعية مع المحبة الشرعية نحب آل البيت ونقدرهم ونوقرهم ونعرف لهم حقهم لأن هذا من تمام محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم حسين مني وأنا من حسين أحب الله من أحب حسين رضي الله عنه فنحن نحب الحسين رضي الله عنه ونقتفي أثره ونأخذ منه ما كان منه من الفضائل كما أننا نحب الحسن رضي الله عنه والذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم سيدا قال إن ابني هذا سيد ولعل الله عز وجل أن يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين وقد وقع مثلما قال النبي صلى الله عليه وسلم وتنازل لمعاوية رضي الله عنه عن الخلافة في عام سماه المسلمون عام الجماعة لذلك لا تجد هؤلاء الروافض يحتفون بالحسن ولا بذرية الحسن إنما يحتفون بالحسين وحده وبذرية الحسين وحده رضي الله عنه أما الحسن لا ليه لأنهم يجعلون تنازله لمعاوية سوءة من السوءات وكذلك لا يحتفون لا بالعباس ولا بولد العباس ابن عباس عندهم منافق ليه؟ لأنه كان في صف معاوية أو مال معاوية رضي الله عنه إلى آخر هذه الأكاديم فدعوى أن أبا هريرة إنما ذهب إلى معاوية علشان الدنيا طبعا الدنيا كانت مع علي بن أبي طالب أيضا فهذا أيضا من ترهات هؤلاء الروافض الذين يشغبون ليس على أبي هريرة وحده بل على الصحابة جميعا ابتداء من أبي بكر رضي الله عنه وحسبك أن ثناء يعني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اثنى على أبي هريرة كأنما استثناه من قبيلته فروى الترمذي في سننه من حديث أبي العالية أبي العالية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جئت النبي صلى الله عليه وسلم أي في وقت إسلامه فقال من أين أنت فقلت له أنا من دوس من قبيلة دوس فقال عليه الصلاه والسلام ما ظننت أن أحدا في دوس فيه خير يعني شوف رأي النبي عليه الصلاة والسلام يقول يعني كأنه ليس هناك أحد فيه خير في دوس لما رأى أبا هريرة رضي الله عنه قال ما ظننت أن في دوس احدا فيه خير إبه هذا شهادة لأبي هريرة بل هي شهادة لدوس كلها وأحيانا الإنسان قد يرفع بلدا رجل رجل واحد قد يرفع بلدا بأكملها بلد لا يكون لها ذكر فيصبح لها ذكر بإيه؟ بفرد واحد أشهر دوسي هو أبو هريرة رضي الله عنه على الإطلاق وكما قلت لكم يعني الرجل قد يرفع بلدا رجل واحد بلد تكون مغمورة على جنب ليس لها سمعة تشد إليها الرحال بسبب هذا الرجل كما قال أبو بكر ابن جابر خادم أبي داوود السجستان أبو داود السجستاني صاحب السنن رضي الله عنه ورحمه الله تبارك وتعالى يقول أبو بكر ابن جابر صليت مع أبي داود المغرب فجاء أبو أحمد الأمير الموفق أبو أحمد, أحمد الموفق فصلى المغرب وانتحى بابي داود جانبا فقال له أبو داود ما جاء بالأمير في هذه الساعة قال جئت أطلب ثلاث خلال عايز منك ثلاث طلبات الطلب الأول أن تأتي البصرة فتسكنها لتعمر بك وتكون الرحلة إلى البصرة بسببك ليه لأن البصرة كان وقع فيها فتنة كبيرة جدا أدت إلى هجرة الناس منها وأدت إلى خراب البصرة فأراد أبو أحمد الموفق نائل وكان ولي العهد أن تكون الرحلة إلى البصرة وأن يرجع الناس مرة أخرى فيسكنون البصرة لم يجد أفضل من أن يطأها أبو داود وأن يسكنها وأن يحدث بها فتكون الرحلة إلى البصرة فتعمر به فقال له لا كذلك وفعلا وقد كان يعني شوف لما كما أقول لك يعني ان واحد ممكن يعمر بلد كان فيه رجل من أهل البصرة أيضا كان آية في النحو ومن كبار علماء العربية وهو أبو العباس المبرد محمد ابن يزيد وكان يعني ما بين مدرسة الكوفة والبصرة في النحو كان في بينهم مشاكل علمية وبعضهم يزري على بعض طبعا كان في البصرة سيبوي أبو النحو وكان في الكوفة الكسائي وكان بين الكسائي وبين السيبوي مناظرات وطبعا السيبوي أخذ نحوان أستاذه الخليل بن أحمد الفراهيدي صاحب كتاب العين وهو الذي يعني بحر بحور الشعر فكان بينهم كما قلت مشاكل شكل فجماعة من الكوفة هجوا مين هجوا محمد ابن يزيد فإيه فواحد منه قال ايه أسائل عن ثمالة كل حي فقال القائلون ومن ثماله، فقلت محمد بن يزيد منهم فقالوا زدتنا بهم جهالة يعني عايز يقول إيه يعني هو لما حبي يقول يعني بيقول إيه نسأل عن ثمالة عن قبيلة ثمالة كل حي فجمع له ثمالة مين يا ترى مين ثمالة مين ثمالة مين عارفينها تشاوش تشاوش كده بالعافية كده فحب يعني يعرفهم يقول له ما تعرفوا الثمالة ده محمد بن يزيد المشهور النحوي الكبير ده منهم فقالوا زدتنا بهم وجهالة يعني طارت ثمالة من دماغنا كنا نعرفها تشاشر أول ما قلت محمد بن يزيد طارت من دماغنا ثمالة دي يعني أراد أن يقول ان ثمالة دي مشهورة بمحمد بن يزيد يعني بلد إنما تعرف برجل وحدث هذا أيضا مع أبي العباس الأصم محمد بن عقوب شيخ الحاكم ولقب بالأصم لي لأنه كان أصم كان لا يسمع نهيق الحمار يعني اشتد به الصمم لدرجة أنه كان لا يسمع نهيق الحمار قبل ما يشتد به الصمم كان الواحد منه إذا أراد أن يقرأ ييجي على ودانه ويصرخ على آخر ما فيه أعلى حسه حدثنا فلان قال حدثنا فلان وهو يسمع تشاش كده حتى استحكم عليه الصمم فما كان يسمع عليه نهيق الحمار كما يقال لكن محمد بن عقوب لأبو العباس عقوب هذا حدث ستا وسبعين سنة في الإسلام على الاستواء ما أخذ أحد عليه حرفا من الخطأ لأنه كان أقرأ من كتاب ففي يوم من الأيام رحولوا البيت وقوم بقى شيلينه على الأعناق بتاعه والكلام ده وكان البلد زحمة جدا بسبب محمد ابن عقوب لدرجة ان الراوي اللي يراوي الحكاية بيقول ان كاد اكتفهم تخبط في بعض من كتر الزحمة واحد رايح وواحد جاي مفيش مكان فيخبطه في بعض فلما محمد ابن يعقوب شاف القصة كده والدنيا كلها جاي عشان تسمع منه والبلد عامره به هو استند إلى الجدار وبكى وقال أكتب أيها المستملي وأملأ عليه خبرا لعبد الله بن إدريس عبد الله بن إدريس هذا كان صاحب الأعمش والأعمش طبعا كان الدنيا كلها تشتهي حديث الأعمش وعمرت البلد كلها بالأعمش بعدما مات الأعمش انتهى الكلام وسكت الخطاب وباب الأعمش الذي كان يدق ليلة نهار ما عادش حد يدق عليه ولا بيسأل حتى أهل الدار ماذا تريدون بعد موت الأعمش يعني مرأة الأعمش بعد موت الأعمش ما كانش حد يدق على الباب عشان لها انت ليك طلبات هل تحتاجين إلى شيء لأنه مات الأعمش باختصار يعني فأملى أبو العباس الأصم هذا الخبر أن عبد الله بن إدريس أنه جاء فدق باب الأعمش فقالت الجارية من قال أن عبد الله بن إدريس وكانت الجارية تعرفه أيام كان يجي إلى الأعمش فلما سمعت الجارية اسمه بكت وشهقت وقالت له أين العرب الذين كانوا يعمرون هذا البلد ما دق أحد الباب بعد موت صاحبه فقال أبو العباس كبرت سني و و و و وكمل صممي وضعف بصري وتكاد البلد ألا يأتيها أحد إذا مت وفعلا لم يمض شهر على هذه الحادثة حتى ضعف بصره وتكامل عدمه وفقد بصره تماما فأصبح لا يسمع وأصبح لا يرى فكانوا إذا أرادوه أن يحدث وضعوا في يده قلما فإذا أمسك القلم علم أنهم يريدون منه الحديث فكان لا يحفظ إلا أربعة عشر حديثا وسبع حكايات ليه لأن يعني كل الحديث التي كان يحدث بها إننا كان يحدث من كتابه ولا يحدث بها من حفظه أما محفوظه فكان قليلا كما قلت لكم 14 حديثا و7 حكاية فشوف يعني بلد زيدي عمرت تماما بواحد قبيلة دوس كلها شرفها أبو هريرة رضي الله عنه، وقد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه خير بهذا الحديث قال ما كنت أعلم أن في دوس احد أو ما كنت أظن أن في دوس أحد فيه خير وأخيرا نذكر من ثناء النبي صلى الله عليه وسلم على أبي هريرة وعلى اهتمامه بحفظ سنته عليه الصلاة والسلام وهذا الأثر رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم وفي كتاب الرقاق من حديث سعيد ابن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه اتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك فقال يا هريرة ما كنت أظن أو قال لقد علمت أنه لن يسألني أحد أول منك عن هذا لما علمت من حرصك على الحديث إن أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من نفسه فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي هريرة ما كنت أظن أن يسبقك أحد إلى مثل هذا السؤال لما أعلمه من حرصك على الحديث ظل أبو هريرة رضي الله عنه وافر الحرمة معظما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقد شهدوا له أنه كان احفظهم لحديث النبي عليه الصلاة والسلام ولقد كان كثير من الصحابة يستشيره فيها في بعض المسائل وهو معدود من كبار المفتين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما حققه الإمام المحقق العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين <تصفيق> وكان من حكمة أبي هريرة رضي الله عنه أنه حجز بعض الأخبار التي تتعلق بالفتنة والخروج على الأمراء ونحو ذلك فلم يبثها في الناس قال كما رواه البخاري في صحيحه لقد أخذت من رسول الله صلى الله عليه وسلم جرابين من علم أما أحدهما فبثسته فيكم وأما الآخر فلو ذكرته لقطع مني هذا البلعوم فبعض الناس اتهم أبا هريرة رضي الله عنه أنه كتم شيئا من العلم لأنه يقول أخذت عن النبي صلى الله عليه وسلم جرابين من علم أحد الجرابين بثثته فيكم يعني حدثت به والجراب الآخر لو قلته لقطعت عنقي أو لقطعوا عنقي قال العلماء إنما الذي حجبه أبو هريرة رضي الله عنه شيء يتعلق بالفتنة خشي أبو هريرة أن يستغله بعض دعاه الفتنة فيزيدها اشتعالا وأنا اعطيكم مثلا انس بن مالك رضي الله عنه حدث الحجاج بن يوسف الثقفي بحديث العرنيين حديث العرانيين ده في الصحيحين يرويه أبو قلابة عن أنس ويرويه الحسن عن أنس هذا البصري عن أنس ويرويه آخرون ثابت البناني وقتادة وغيرهم خلاصة الخبر ده أن جماعة من قبيلة عرينة اجتووا المدينة اجتوى يعني كرهها كره المدينة كانت المدينة فيها وخم والكلام ده فأصابت أجسادهم, أصابت أجسادهم علل فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكون فأمرهم أن يلحقوا بإبل الصدقة فيشربون من أبوالها وألبانها فذهبوا فعلا إلى إبل الصدقة وكان إبل الصدقة عليها الراعي فشربوا من أبوال الإبل ومن ألبانها حتى ثابت إليهم جسومهم وارتدت إليهم العافية مرة أخرى أول ما تفرعنوا كده إيه قتلوا الراعي راعي النبي صلى الله عليه وسلم وسرقوا الإبل واستاقوها وأخذوها رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الحكاية فأرسل في طلبهم المهم إنهم فعلا قبضوا عليهم وأتوا بهم النبي صلى الله عليه وسلم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم بالنار بالمسامير يعني كان يحمل مسمار في النار ويفقع عين الواحد من دول هؤلاء الذين حاربوا الله حاربوا الله ورسوله قتلوا الراعي واستاقوا الإبل وكفروا بعد إيمانهم كما قال أبو قلاب أنس بن مالك رضي الله عنه لما حدث الحجاج بن يوسف الثقفي بحديث العرانيين اتخذه الحجاج تكئه في القتل بل صرح بذلك. قال ها هو أنس حدثني أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا وكذا بالعورنيين. فقال الحسن البصري يرحم الله أنس وددنا أنه لم يحدث الحجاج بهذا. مع أن ليس في حديث العورنيين أي دليل للحجاج بن يوسف الثقفي أن يفعل ما فعل. لكن اتّكأ الحجاج على هذا. ففي هناك بعض الأخبار. التي ظاهرها قد يغر أي واحد من دعات الفتنة ممكن يأخذ ظاهر هذا الخبر ويجعله دليلا لإشعال نار الفتنة فهذا هو القدر الذي حبسه أبو هريرة في نفسه ولم يصرح به وهو الذي قال وأما الذي كتمته فلو حدثته وبثسته فيكم لقطع مني هذا البلعوم وهذا يدل على فقه أبي هريرة رضي الله عنه. لأن الأمر كما قلت لكم في حلقات سابقة وكررت هذا المعنى أكثر من مرة. العلم يحتاج إلى سياسة. ليس كل علم صحيح يصلح أن تقوله. في بعض أنواع العلوم الصواب أن تسكت وألا تقوله في هذا الموضع. بل تقوله في موضع آخر لأنك لو قلته في هذا الموضع تسبب في فساد عظيم فحينئذ تؤمر أن تكتم هذا العلم دفعا لهذه المضرة الحالة فكان هذا هو ديدن دي أبي هريرة رضي الله عنه وقد صحح أبو هريرة رضي الله عنه لكثير من الصحابة بعض الفهوم بأحاديث لم يسمعوها هم أحاديث لم يسمعوها هم من النبي صلى الله عليه وسلم وبالجملة أبو هريرة راد ومردود عليه إيه الإشكال يعني؟ كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإذا علمنا هذه المقالة لم يكن هناك أي نكير أن يرد أحد على أبي هريرة أو أن يرد أبو هريرة على أحد واستجاب الله عز وجل لدعاء أبي هريرة في آخر عمره كان يقول أعوذ بالله من إمارة الصبيان اللهم لا تدركني إمارة الصبيان ولا أبلغ سنة ستين وفي سنة ستين تولى يزيد ابن معاوية ومات أبو هريرة سنة ثمان وخمسين يعني لم يصل أبو هريرة إلى سنة ستين كما طلب من الله سبحانه وتعالى دخل عليه أبو سلمة ابن عبد الرحمن وهو مريض مرض الموت قال أبو سلمة اللهم اشف أبا هريرة فقال أبو هريرة اللهم لا ترجعها ثم قال لأبي سلمة يا أبا سلمة إن استطعت أن تموت فمت إن استطعت أن تموت فمت فوالذي نفسي بيده ليأتين على الناس زمان يمر الرجل على قبر أخيه فيتمنى أن يكون مكانه وهذا نص حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أبو هريرة وغيره قال عليه الصلاة والسلام يمر تأتي على الناس زمان يمر الحي على قبر الميت فيقول له يا ليتني مكانك لماذا؟ لأنه كما ورد في بعض الأحاديث الأخرى إذا استعرت الفتن يمس الرجل مؤمنا ويصبح كافرا ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا يبيع دينه بعرض من الدنيا وجاء مروان ابن الحكم ودخل على أبي هريرة ودعا له فأشاح أبو هريرة بوجهه فلما خرج مروان لم يبلغ السوق حتى قيل له مات أبو هريرة أو قضى أبو هريرة نحبه رضي الله عنه ورضي عن سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وألحقنا بالنبي صلى الله عليه وسلم غير فاتنين ولا مفتونين وفي المرة القادمة إن شاء الله تعالى إن جمعنا الله بكم نستأنف الكلام عن حديث أبي هريرة الذي رواه الإمام البخاري في كتاب الرقاق ونجيب عن بعض الأسئلة التي ترد إلينا من الرسائل القصيرة التي يرسلها إخواننا والله تبارك وتعالى أسأل